اليمون تصبح ما لله ان شاء مشنا في ادينا الله كلامه بالرف ويومها الله ان الله رسول شريكه واشهد محمد بن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ينفعنا مشانا كلامه ما هو زود الله الله عليه وعلى أشضل الأمور مهدداتها وكل محتده دنيا وكل بديهيات ولالا وكل ولالا في كل عام انذاك ذا واصل بشقي المقدمه العاديه الكريه وكل تهينا في هذا الدرس عند الكلام على المنطقه والخضع او عند ذكر النوع الثاني من أنواع المطبوعات وكلنا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى والمعجز إلا من الله الله تعالى عليه أن المطبوعات شبع أولو الشائد لأن المنتجة من الخبر فكان حديثنا نجاح الماضي حول المنتجة والخبر نائب الشائد شبع أيضا الشائد نائب المنتجة والخبر فكلامنا في بلد كان حول النوع الثالث والرابي من الالوان الموضوحات وهما المنتدى والخبر وذكرنا ان المنتدى اقسام منه الظاهر والمضمر كما ذكرنا ايضا ان الخبر اقسام فمنه المخرج والجمله وشيء الجمله وقلنا ان المخرج منه ما كان فيه ما كان يشبه جملة ولا بشيء جملة والجملة إما تكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة متكونة من جار ومجرور أو ظرف مكاني أو الظرف والجملة لا بد وأن يربطها بمبتداها رابط، كما الضمير وإما إعادة مبتدا بنفسه إلى قي أو لحنا. وإما اسم الإشارة وإما العموم وإما الكصوص وإما ذلك واللام وإما أعراء ردانه مما ذكر الله عنه وأما بإسم ما فيما يتعرف في بشكل والجار لأنه أو الظرف الجار المجروب أو الظرف الظرف على قسمه على قسمين الظرف زماني الظرف مكان هناك تفسير في الترابين بالنسبة للظرف والمكاني والمبتدى مع المبتدى يعني المبتدى إما اسم ذات وإما اسم معنى والظرف إما زمان وإما مكان بس من المعنى يخضر عنه بالظرف المكاني والزماني وأما اسم الذات فيخضر عنه بالضفط المكاني للزمان. تفصيله يأتي في كتب إن شاء الله في الفتر الأولي طيب ذكر بعد غمانا ايه اقرأ قال رباح الله تعال رواسكم في المختلف والخبر قال لا برعان من جرنة المختلف والخبر ويدنك بأشياء كان غفوضها وإنها غفوضها وضنبت أخوضها طيب. طيب باب نوازح المبتدع والخبر النوازح جمع ناشف ونسخ في اللغة بمعنى النقل وبمعنى الاثر أو بمعنى النقل بمعنى الازاله فيقال نسخت الشمس أثر او نسخت البيئه الاثر اثر المسير اي ازالته ونسخت الكتاب اي نقل وللنفس معنى شرعي اشكياء وفي دين الرسول دي وموضوعه من الاصول وما عند النحاة المراد بالناسخ لا معناه لا ياخذ المعنى اللغوي وهو الإزالة اي انه يزيل حركة ما دخل عليه فيغيرها لاخرى ومن ثم قيل النواسخ المبتدا والخبر فهي عوامل النواسخ هي عوامل تدخل على المبتدا والخبر فتغير فيهما حركة حركة آخره... آخرهما الإعرابية تغير الحركة الاعرابيه أو تغير الإعراب هذه النواسس الداخلة على المجدد والخبر سمي ثلاثة كان وأخواتها شيء في بيان وهي ترقر المبتدا اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها وهذه كلها أشعال والقسم الثاني إنا وأخواته وهي تدخل على المنزل والخبر فَتَنْصِبُ الْمُلْجَدَ أَسْمًا لَهَا وَتَرْفَأُ الْصَبَرَ خَضَرًا لَهَا فالقسم الثالث وهذه كلها حروف فالقسم الثالث ظن وأفواجها وكلها أفعال وهي تدخل على المُلْجَدَ وَالْصَبَرْ فتصب المتدع على أنه مفعول مفعول لها أول على أنه مفعول أول أول لها وتنصب الخبر على أنه مفعول حال لها تصب المتدع على أنه مفعول أول لها وتصب الخضر على انه مفعول ثان لها شيء عند الرحمه مريض كان موجود عند الباب مريض كان يدور عند الباب هذه واضح؟ طيب نبدأ ما سنول كان وأخواته. قال من رحم الله كان وأخواته. قال لأن لأن كان وأخواتها لأن أظهر اسمه فإن أظهر اسمه وتصب الخبر ويكان وأمس وأصبح وأصبح وظل وذات وطار وريث ونزل وما من الذكى وما ذكر وما ستأ وما بريحة وما دام وما نصف منها نحو نحن كان ويكون ويكون وأطبح ويثبت وأطبح تقول كان زيد قائمة وليس عمره مشاخصة وما أشبه ذلك طيب قال كان وأخواجه فأما كان فترفع الممتد اسما لها وتصب الخبر خبر الله إذا دخلت كان وأخواجهها نفسي لسردها وبيانها على الممتد والخبر فإنها ترفع الممتد أي تحجز فيه رأي الثاني ليس رأي الأول بل هو رفع ثاني على اسمية على أنه اسم على على الله وقد سبق بيان الممتدأ والخبر وما هما فتقول زيد عادما، تدخل عليه كان فيصير كان زيد عادما، وتقول عمر قادم فتدخل عليه ليس وتقول ليس عمر قادما وظل الطالب مجتهدا، الطالب مجتهد وظل الطالب مجتهدا، و المريض متألم وتقول ذات المريض متألم و الجو صحو وتقول تقول اضحى الجو صحو و امسى و امسى الليله بارده اي الليله بارده و امسى الليله بارده فقال كانت اظهر من بسم الله وتنصب الخبر خبر الله وهذه كان واخواته قال وهي كانت كان تدل, تدل على الاتصاب بالوصف فيما سبق على الاتصاب بالوصف فيما شبع وتدل على وقوع الحدث مرة واحدة وتدل على تكرار الحدث واستمراره. وهل تدل على مره المرة واحدة فقط أو تدل على التكرار خلاف بين الاصوليين فبعضهم يقول كان تدل تجد تجد على التكرار وبعضهم يقول وتدل على المرة الواحدة والأصح فيها الدلالة على المرة الواحدة ويستفاد بالقرآن فيه كونها تجلل على التفريط والدوام والاستمرار. لهذا ينزل في ذات بعض النصائحيات أن يتحكّم صلى الله عليه وسلم إذا كَل يفعل كلا. هل مقصودين استمرار أو مرة أو أحيانا كلا؟ ولا شك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فليس المراد أنه إذا جاء في رسله كان كذا اي أن ذلك انقطع وكان الله على ذلك قديرا أي سابقا فصفات الله تبارك وتعالى تديركم جناله وعظمته والأصل أنه ليس كمثله شيء وهو السميع الرصير فصفات الله تبارك وتعالى على قسمين صفات ذات وصفات أكعال الصفات الذاتي وصفات الأفعال كلها هو تبارك وتعالى متصف بها ولم يزل متصفا بها منذ الازل وصفات الذات هي التي يقول فيها العلماء ازليه بالنوع أزالية بالنوع وأما صفات الأفعال فهي ازليه النوع حادثة أحدث صفة العلم صفة ذات ولم يزل كبارك وتعالى عالما لا تغيب عنه غائبة من الأرض ولا السماء. وصفة مثلا الكلام هي صفة ذات وصفة فعل. فلم يزل كبارك وتعالى متكلما منذ الأجل بما شاء وكيف شاء ومتى شاء لكنها متجددة الآحاد متجددة الآحاد فمن فعل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حميدا يا ابني هذا القول قبل ان يقوله تبارك وتعالى لم يقله واضح فالله سبحانه وتعالى فيه ما يلج في صفاته وليس تملك به شيئا ويسميها النصير وتفصيل هذا في ابواب الاعتقاد وفي مسائل الرسل والصفات وليس هذا محل هذا ما جديد عليه كان قال كان وأبخل وامشى وأمسى أمسى بماذا دخل المساء دخل في المساء والمساء في اللغة في أو عند اهل اللغة يطلق على ما بعد الظهيره ويطلق على ما بعد العصر ويطلق على ما بعد المغرب وجاء في النصوص الشرعية اطلاق رفض المساء على ما بعد العصر وعلى ما بعد المغل. ومجتجدا خمسة وأصبح وأصبح دخل في الصباح والصباح يطلق على ما بال قلوع الحجر الى وقت وجهه وهو ما طلوع الشمس قيد رمحي تقريبا اصبح الولد مهافا منه قبل شعائر ايضا واصبح في المدينه خائفا يتوقف أي دخل وقت الظهر وقت الظهر من طلوع الشمس قيد رمك إلى ما قبل الزواج أي قبل أن تتوسط الشمس السماء و معتدلا نعم و ظه بما على الشيء قال تعالى ظل وجهه مسودا وهو شديد ظل وجهه مسودا وهو شديد قال وبعدها ويطلق ذلك, ذلك على البيت ويطلق ذلك على النيل، والبيات يطلقون لها وقد يطلق ويراد فيه يعني النوم في غير البيت İlt tarafı alıyorsun the طالب مهتمًّا أو مهتمًّا أو بات الولد مهتمًّا أو بات زيد مصرورًا أو فرحًا أو قلقًا أو غيارًا لا بات وصار يطلق ويقال فيه التحول والتغير والانتقال. يقال صار زيد عاديم. نصيرت أبطينا جفتنا أبطينا جفتنا اي أحولت فأداء هو لي اسم صار من نقطه من ميزان المحلي رقم اسمه صاد وطينه ليش ما على سبيل الدوام والاستمرار أو لا على سبيل الدوام والاستمرار. تقول. ليس أمر القادمة بل زيهم وقال تعالى على رواية وش ليس البرد أن تولوا وجوهكم طيب على المشرق ليس البرد ليس البرد البر اسم ليس بطوء أن تولوا ودوهاكم جملة فينا ما المحضرة بها خبر ليس وعلى قراءة حفظ صورية ليس البرد أن تولوا ودوهاكم فالبرد خبر ليس مقدم أن تولوا وجوهكم دون فعلية مؤولة في مصر. وهي اسم ليس مؤخر ليس الزرق توليتكم وجوهكم كذا ومشي الزرق صادت ما هو الزرق عند نسل درق قرأ أحد صغير نسل درق كيف يكون البر هنا اسم ليس مفهوم لماذا يكون خبر ليس اي هل يكون خبر هنا؟ اسم اي خبر اي لماذا يكون خبر خبر خبر اي خبر اي خبر اي خبر اي خبر اي اي خبر اي خبر اي وأدول من مدراته في الأويل المصدر اسم ليس مؤخر أنت لا نادي. واضح ليس بديل ليس ما زال ما زال تدل أن ما زال بمعنى ذهب و من عدم فهي نفيه وما تفيد النفيه ونفي نفيه بشبه؟ إذا نفيت النفيه فقد أثبتك واضح؟ تقول زال الرعب زال الرعب أو زال الخوف لماذا؟ ذهب إذا قلت ما زال الخوف يعني وجود لأنك نفيت النفل النفل نفيت العدم نفيت العدم إنه شيء موجود طالح فتقول مثلا ما زال العلم مطلوبا وما زال الطريق طويلا وهذا الثلاث التي تجد بعدها هذا، من فك وما بائحة وما خدئة كلها فيها نفس النبي فتدل على ماذا؟ على الإثبات وعلى ملازمة أليس للخضر الذي يخبر به عنه فتقول من فك زيد مجتهدا. وما بلح امر مهتما بالقضيه وتقول ما فتئ الطالب حافظا لدروسه هذه هي النواسف التي هي كان وأخواتها الرافعة لمنتج اسم, اسم الله والناصرة الخبر خبرا الله. فهمتر؟ نعم نعم كلها تجد على ذلك بمعنى النفل والفتح وفتئة وزارة كلها تدل على معنى في جملة هو النفي واضح؟ إذا دفعت عليها النفي صار نفل النفل ورث لذل لم نبره عليه عاتف حتى يرجع إلى المسلم نبره وذل بمعنى النفل وجاء بالنفي لن للدلال على الثموث يعني سيبقون عاكفين على ذلك العجل الذي كان لهم له وإحجته أحسانه وابس فهذه هذه كلها أفعال وتنقسم باعتبارات نقول هذه الأفعال كلها تعمل هذا العمل وهو رفع العوارض والمبتدئات لها ونصب الخبر خبرا لها سواء كانت على هذا ان ناخذ اللي ذكرناه او تشربطه اي بنفي المضارع او الامل او النصب تقول كان زيد عالما وتقول سيكون زيد كاملا وتقول مخاطباً زيد كن عالما تنفع الأمة كن في الأمر واسبروه ضغير مستدر يجيباً تقديره الأمة وعالماً خبر خبرت من رب المصدر مخاطبا تقول مخاطبا لديك ليس كونك عالما، معناه التوقف عن طلب العلم. ليس كونك كون ليس كونك ليس آلما ليس في الماضي ناقص وكونه اسم ليس منصول منصول انتظرين ظناء وهو مضاف والكام ومنصول انتظر انتظر ايه كونه كامل في محل جذب بالإضاءات لفظا وهو في محل يرفع محلا لأنه اسم كونه يعني مقصود وما تخاطي جيد ليس أن, ي... ان تكون يا زيد ليس ان يكون زيد عالما معناه ان يتوقف عن طلب زيد فالمصدر يعمل فالمصدر يعمل ايضا ولا تقصيره لك ان شاء الله ما ستنجو عني ولهذا قال وكلها تعمل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 اخذ اللاعب ده مجهون بالاضافه لفظا ومحل المرفوع على انه اسم كان اسم كون اسم كان واضح فهم طيب فالقسم هذه بتتعال أيضا باعتبار اخر وهو أن منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بدون شرط وهي بهذا الاعتبار على شبابة عقشان الأول ما يعمل بشرط أن تدخل عليه ما المصدرية وهو من واحد دامه واضح؟ آية في او أو تقول عن المثال سأجتنب في طلب العلمي ما دمت قادرا ها ما جاءتنا هذه مذكرة جاءت من واجر الأرض هذه ونجاك كانت ميسنا فصل أن سأشجيد في طلب العلم ما دمت قادرا ما دمت قاضرا فهنا تدل على الظرفية والماء وما مصدرية أي تؤول ما ما دخلت عليه بمصدر والتقدير ساجتهز مده دوامي قادرا على المشي هنا تفهموا لنا حين جاءنا ماذا تفعل؟ جامع لا يتعمل لا جامع ما هو أعملها؟ شو هو العبو؟ نفسك نفسك نفسك مطلقا أو لا بد لها من شر. له ماء. هذه الماء التي تدخل عليها يسميها ماء مضضري وهي تجلد على الضفية أي على الزمان لما تكون شيئا جد ما زنت قادرا أي اجتهاد خاص مده دوامي قادرا على اجتهاد. هذه الماء التي تدخل على جامعة ماذا تفعل؟ أو ما هو حكمها؟ حق أنها مصدر معنى أنك تستطيع أن تعوض ما والشيء بعدها من مصدر دام يجوم دواما، وهي من حيث أنها على الضغط زمان، الزمان فأستمد مدة دوامي قادرة واضح؟ عند الآن؟ غير أهوم. أو كشف النوع الثاني ما يقبل بشرط أن يتقدمه نفي أو استفهام أو شبه. او نحو ذلك سواء كان نفي او شبه النفي بل والنهي سواء كان حقيقيا او مقدرا ومن اضطهادها مثل ما فتئ زيد البحر مجتهدا في التحصيص وكذلك لقد ما ومن فك هذه تشتهر بهذه ثلاثة زال وانفك وفك الأربعة زال وانفك وفك أو بني ما الشطب خدم النبى أو شبه النبى والإتهام والنهي واضح طيب اذا وجدتها تعمل وليس قبلها النكل أو اوشبه فهنا يكون مقدرا لسانه قالوا تفتا تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين المقصود لا تفتا تذكر يوسف واضح فنقول هنا لا نافية مقدّة تفتأ أعلم لا أعلم تفتأ تفتأ فهي المضارع يبدأ بالتاء ومغفور وهي الضمع والشتاء المشارسين فتفتأ وسوف تفتأ فهي المضارع نعم كيف يشترون رسول ملالة ملالة تفتأ قاتل مضارع أتمن تكتبوا هي المضارع من كونت كتبوا كان المضارع مرفوع الضمه الظاهره طيب طيب المضارع لكن هذا في المضارع ناقص في المضارع ناقص مرفوع المضارع لكن هنا كان المضارع ماذا اسمه طيب اسمه الاسم هنا أين هو تفكأ وتذكر اليوسف مره معنا في الفارس أنه يكون إما ظاهر وإما مضمر صح والمضمر إما متصل وإما منفصل صح ومتصل أو منفصل وإما ظاهر أو مستتر والمستتر إن واجب إستطاع أو جائز وإن و... والوجود يكون واجب إستطاع إذا كان ذو أنبىء للمخاطر المفرد كفتاء صح إذا كفتاء أندا لو كانت في المضارع آخر نقول فيها زني مستتر لوجوده كفتاء أندا لكن يمكننا فيها المضارع ناقص يطلب ماله يقول باسم وليس فائلة هنقول واسمه تفتأ ومن المستفق؟ وجوب التقدير هو أنت صح تفتأ. تذكر اسم عمد تذكر فالمضار فالمضار لكي بعض ها يبدا بالتعجيل زي على ما اكرر الرفع طيب جيد على ما اكرر تفتؤ تذكر اذا عرفنا انه مضارع ما هي علامات المضارع راجع نون يارب لماذا بجهود أنا ليش وكنت طيب لكن كيف نعرف المضارع أيضا؟ عنده علامات أخرى ما عندهش؟ كل يوم ناتي تأتي نأتي يظلم بب بب بب بب بب فتذكره. سوف سوف تذكروا واضح يقبل لم هي اقوى علاماتهما لم تذكر ها كان مضارع اكل من مشاء كان مضارع ضم مضارع هي مضارع تذكر اين الفاعل هنا لازم اخف الضمير تقديره انت تفت تفتح وتذكر انت يوسف مثلا مثلًا نصوع تصبح طيب وراء الخبرة تفتح والجملة الشعرية في محل نصب خبر تذكر لماذا لأن كل المبتدا مع الخبر الخبر إما مفرد وإما جملة وجملة الخبر خبر جمله إما اسمية وإما فعلية فهنا جاءت الخبر جملة ماذا فعلية واضح نظوم من عنده يشفر هذا نظوم أخي نوردين أخي يسينة نظوم ولاق بلاد محمد, محمد. واضح أو عبد الله الثالث، ثالث، ثالث، نعم، طيب هكذا يقف في تبتة ودليح ويبرهوة إلى. صحيح. هذه الأفعال أيضاً القسم التالي ما يعمل بدون شرط. وما بقي كان واصبح وأمسى واظهى وظل وذاك وصار وليس كما به ثمانيه هذه ثمانيه تعمل دون شرط في كل الاحوال ده والله طيب فيه هذه الأفعال عندها اخر وهو منها ما هو يتصرف ومنها ما لا يتصرف فبهذا الاعتبار هي على أقشى القسم الأول ما لا يتصرف أبدا أي جانب فلا يأتي منه مضارع ولا غير وهو فعل واحد ليس فهذا من الاتفاق. لا يأتي منه لا ماضي لا لا يكون له مبارح ولا أمر له ولا والشيء الأخير مختلف فيه قيل يتصرف وقيل لا يتصلب وهو دمار فكر دمار يعني رجع الشيء في الدين أنه لا يتصرف منه دار الماضي لا يأتي منه مضارق ولا يأتي منه مالأ أمر ولا يأتي منه مالأ مرض ورجح ولكن القول الاخر أنه يأتي منه يأتي منه المضارق والأمر يدوم ويقال دم ويقال الدوام هو رجح عدم التصدق لكن كونه متصدق كونه متصدقا عقلا هو الذي ادعو عليه بالاستئمان هو الذي يدعو عليه بالاستئمان جيد القسم الثاني ما كان تصدقه غير تام من الناقص تصدقه ناقص منه فاتئة نعم يأتي منه الماضي والمضارع وليس منه الأمر ولا المصدر ودارها هذي اول ونفكر وجاد لما غير كلام التشدد لا يعني أنه لا يستطيع هناك مستقبل ولكن هناك مستقبل فصار لا مستقبل لانه هناك فعل لانه هناك مستقبل يقول ويقول ويقول لانه هناك هذا من الامر المضارع ما كان الله ليذار المؤمنين وناذره لكن الماضي المصدر الماضي يعني هو موجود لكن ترك استهلاله فصارت وعوض بغيره اذا مستشفتها واضح واذا كل اجماع وذر ومثل وذا در يده وذا مع الثاره فالعرب مكانها ثاره واهبل وذا ومثله كذلك وإلا على الوزن ياتي به واضح طيب محتاجه القسم الثالث كان التصرف وهو الباقي يأكد من المضالع أقول أن الله الماضي واضح؟ في نباحة أخرى في باب المنتدى والخبر والاسماء وكان واخواتها لكن موضوعه في التعب اوسع من هذا ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه